أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا نتحدث في الدرس السابق عن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالمقام المحمود وبالسيادة على البشرية كلها وعلى الأنبياء خاصة في يوم يكون فيه كلام الأنبياء اللهم سلم سليم ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة لأمته وقد ذكر مجموعة من الخصائص التي خص الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود واللواء المعقود والسيادة على البشرية وأول شفيع وأول مشفع وأن الناس يحشرون على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأول من يطرق باب الجنة وأول من يفتح له إلى آخره وليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع فصل آخر تابع لهذا تناول فيه القاضي عياذ رحمة الله تعالى عليه من خلال ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخله ما يتعلق بالخله والمحبه اي ما خص الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الخله والمحبه لان هناك نبيا من الانبياء يعرف بخليل بخليل الله من هو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ونبي اخر معروف بحبيب الله من هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قيل حبيب الله فإن الصفة تنصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المحبة والخلة يجمع بين الأمرين بين الأمرين معا ولذلك عقد الإمام القاضي يا الله تعالى عليه هذا الفصل ليذكر فيه هذا المقارنة أو هذا يعني هذا التسامي والتساوي بين الصفتين فيما يتعلق بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفضيله بالمحبة والخله فيقول جاءت بذلك الآثار الصحيحة أي جاءت الآثار الصحيحة تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله واختص على ألسنة المسلمين بحبيب الله اختص على ألسنة المسلمين يعني عندما يذكر حبيب الله فإنه ينصرف إلى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أخبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره عن كريمة بنت أحمد حدثنا أبو الهيثم، وحدثنا حسين بن محمد الحافظ سماعا عليه حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا عبد بن أحمد حدثنا أبو الهيثم يعني القاضي عياد رحمه الله تعالى كما ذكرنا في غير ما مر يعني يأتي في بداية كل فصلين تقريبا في بداية كل فصلين يأتي بحديث مسند يأتي بحديث يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من شيوخه حدثني فلان يعني أحد شيوخه عن فلان عن فلان عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكثيراً ما تمر هذه الأسانيد على الكتب الصحيحة على البخاري ومسلم والتيرميدي وأبي داود وغيرها من الكتب التي فيها الأحاديث الصحيحة لماذا؟ ليتبرك القضعي رحمة الله تعالى عليه ونتبرك معه بصرد هذه الأسماء بصرد هذه الأسانيد التي هي من خصائص هذه الأمة أمة الإسلام من خاصيتها أو من خصائصها حفظ دينها عن طريق السند ولا يوجد هذا عند أمة من الأمم لا يوجد هذا عند أمة من الأمم أن يكون يعني سندها متسلسلا فلان عن فلان عن فلان إلى نبيها هذا غير موجود وقد ذكره العلماء المختصون في المقارنة بين الأديان والعلماء المختصون في دراسة الكتاب المقدس الذي يجمع العهد القديم العهد الجديد إلى غير ذلك فلم يجد أمة حفظت على تراتها بالسند كما فعلت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى أخذ الصحابة هذا الترات فاخذه عنهم التابعون فلما كان عهد التابعين ظهر ظهر في الناس من يحاول أن يختلق الأحاديث أو أن يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العلماء إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم قالوا هذا العلم الكتاب والسنة دين فانظروا عمن من تأخذون دينكم فكانت هذه المقو المقولة وشبهاتها المنطلق الأولى للبحث عن الأسانيد والبحث عن التقات في الرجال والبحث عن الدعافة في الرجال فيوخد حديث التقى ويترك حديث الضعيف الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث الذي سيريده قصده في صحيح البخاري يعني ذهب إليه توا وذهب إليه قصدا في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ولكن لم يقل ورد في صحيح البخاري او جاء في صحيح البخاري وسرد سند البخاري وإنما سرد سند, سند نفسه هو فحدث عن شيخه أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وعن شيخه الحسين بن محمد الحافظ يعني الصدفي الذي الل أخذ عنه شيخه الأول عن كريم المروزية والثاني عن عبد بن أحمد الهروي كريم وعبد بن احمد الهروي المعروف بابي ضرر الهروي إذا سمعت ابي ضرر الهروي فالمراد به عبد بن احمد الهروي وعلى هذين كانت او كان معظم اسانيد صحيح البخاري يعني مدار صحيح البخاري او مدار اسانيد صحيح البخاري على هذين الرجلين على هذه المرأة العظيمة المحدثة الفقيهة العالمة النموذج للنساء العالمات إذا أرادت النساء أن, أن يكون عالمات فعليه النبي مثله كريم المروزية المحدثة الكبيرة التي عليها مدار روايات سعيد البخاري وعبد بن أحمد أيضا هذا المحدث الكبير هو من من في إيران ولكنه سكن مكة جاور في مكة فانتشرت عنه رواية صحيح البخاري في مكة وإليه انتهت الأسانيد الثلاثة أو انتهت إليه النسخ الثلاثة لصحيح البخاري نسخة الكشميهني ونسخة المستملي ونسخة السرخسي هؤلاء الثلاثة أخذ عنهم أبو درين الهروي أبو درين الهروي فكانت نسخته هي التي نقلت عنها معظم النزخه صحيح البخاري في شرق الدنيا وغربها يعني اذا سالت عن الأساني فانك ستمر في هذا, في هذا السند وهو الذي ضبط هذه الروايات في نسخته روايه الكشميني وروايه الصراخسي وروايه المستملي يعني ضبطها في نسخته ويعني اشار اليها برموز روايه فلان كذا وروايه فلان كذا وروايه فلان كذا وروايه فلان كذا فكانت نسخته هي الأم هي النسخة الأصلية التي ينقل, ينقل عنها المغاربة والمشارقه صحيح الإمام البخاري وكان مآل هذه النسخة أن اشتراها أحد ملوك المغرب أحد أمراء المسلمين في المغرب من, من المرابطين اشترى هذه النسخة لنفاستها وقيمتها وعلو اسنادها وشدة ضبطها استعمالها على هذه الروايه الثلاث روايه الكشميهني وروايه السرخسي وروايه المستملي كلا أو هؤلاء الثلاثه هؤلاء التلاتة عن محمد ابن يوسف الفيرابري والراق البخاري عن البخاري يعني سند واضح كوضوح كوضوح الشمس في رابعه النهار ابو ذر الهروي عن الشيخ الثلاثة والمستملي والسرخص عن محمد بن يوسف ألفيرابري عن عن البخاري أي عن صاحبي الصحيح رحمه الله تعالى عليهم ورضي عنهم جميعا إذن يقول القضع رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره وغيره يعني حدثه غيره غير واحد بهذا السند عن كريمة بنت احمد يعني المروزية حدثنا أبو الهيثم يعني الكشميهني أبو الهيثم هذا هو هو الكشميهني هو أحد الأشيخ الثالثة وحدثنا يعني تحول إلى سند آخر اذا فهو دخل إلى هذه إلى الرواية من سند متعدد سند أبو القاسم وغيره وسند الحسين بن محمد الصدفي الحافظ سماعا عليه حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا عبد بن أحمد يعني أبو دري النهاري حدثنا أبو الهيثم يعني الكشميهني حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف يعني الفيرابري محمد بن يوسف والرق البخاري يعني الذي يعني يكتوب لي البخاري رحمه الله اللي قلتي نسخ البخاري والرق البخاري حدثنا محمد بن إسماعيل شكون هو محمد بن إسماعيل هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث إليه المنتهى في الضبط والإتقان والتصحيح والجمع والحفظ ورجل أفنى حياته في فرز وضبط وتصحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري هذه هي العظمة عظمة هؤلاء في مدى في خدمتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في خدمه الدنيا في خدمه المتاع في جمع المال إنما في جمع الحديث حفظ الإمام البخاري ستمائة ألف حديث ستمائة ألف حديث تبارك الله السلام الخالقين من اللي بغي التعاون معنا بش يعطينا واحد الخلاصه لهذه الستمائة ألف أعطانا هذا البخاري اللي قدامنا ذلك اللي بين أيدينا. وهذا البخار اللي قدمنا شحال فيهم الحديث حوالي ستلف تزيد قليلا بالمكرر يعني ستلف حديث نسبتها من ستمائة ألف حديث شحال واحد في المئة نسبتها من ستمائة هيش من ستمائة ألف حديث واحد في المئة يعني خلال الرسو تسعود تسعين في المئة بارك الله حسن الخالقين أعطانا واحد في المئة يعني كل مئة ألف خدمناها ألف ستألف حديث بالمكرر إذا حدنا المكرر سنلقى شرب ربع علاف حديث بحلقة تزيد أو تنقص قليلا إذا رقينا شيء ربع علاف رهما بقاتش واحد في المئة سفر فصيل شيء حاجة في المئة قاتش واحد في المئة على أن المصنفين رحمة الله تعالى عليهم لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته يقصدون شيئا واحدا وهو أن يقدموا للناس ما يمكن أن يعملوا به فيختصرون ويختصرون ويختصرون ويختصرون ويختصرون, ويختصرون حتى قالوا عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كان علم الناس في ازدياد وكان علم مالك في نقصان لان هو كان الناس كيزيدوه وكينقص هذا الحديث ليس عليه العمل كيحيدوا هذا الحديث يغني عنه حديث اخر امامه او قبله كيحيدوا فكان حديث الناس في كان كلام حديث الناس في ازدياد وكان حديث مالك في في نقصان لان مالك والبخاري وغيرهم من المصنفين في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدهم الاول والاخير هو ان يقدموا للناس ما يقدموا يكون عليه العمل ليس قصده من يجمع كطرة الأحاديث ويقول للناس لقد صنفت كتابا في كذا وكذا من الصفحات أولئك يقيسون العلم بالعمل أي الميزان الذي يقيسون به هو بقدر ما يعمل الناس بذلك العلم فيتعلمون العلم والعمل جميعا ونحن في زماننا نقيس العلم بماذا بالصفحات فيقال ناقش فلان دكتورته في ستاشر مئه صفحه تبارك الله ولكن ما مضمون ستاشر مئه صفحه ما مضمون ستمئه صفحه ما مضمون عشرات الصفحات المضمون هو هو الاهم وليس الكم الكيف هو الاهم وليس وليس الكم البخاري لا يهمه الكم لو كان الكم هو الذي يهمه لوضع بين ايدينا ستمئه ألف حديث يعني لبان ديال ديال الكتب، لبان ديال الكتب باش لا بغيت لا بغيت اقرأه، ولكن نقال لك لا الجامع المختصر المختصر الصحيح من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأموره وسننه مختصر، ولهذا يسمى المختصر، لأنه اختصر مين؟ من من ست ألف. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فوليح. حدثنا أبو النضر حدث عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي لجوا بعد البخاري كي يقول العلماء جاوزوا القنطرة اذا, إذا روى البخاري عن شخص فقد جاوز القنطرة بمعنى أنه مقبول لأنه لا يمكن أن يروي هذا الرجل البخاري رحمة الله تعالى عليه عن شخص مطعون فيه عن شخص ليس بثقه اذا روى عنه البخاري ومسلم فقد جاوز القنطره لا يسال عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا الصحابي الجليل الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث انه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر لاتخذت ابا بكر نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه القاضي عيض بسنده إلى صحيح البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر وفي حديث آخر يعني رواية أخرى يزيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإن صاحبكم خليل الله لو كنتم متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر وإن صاحبكم خليل الله ماذا يقصد صاحبكم نفسه يقصد نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لأبي بكر بمعنى صديقا له كان صديقا ولكن الخلة درجة عالية ونشوفها إن شاء الله سبحانه وتعالى ولكن أبا بكر ما كانش خليل الرسول صلى الله عليه وسلم أشنغ يكون أي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كن أول الصحابة،, أول الصحابة منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون أول الصحابة فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون وفق في المقدمة يجي في القمة رضي الله تعالى عنه وارده. وهذا حديث كيبين لنا ما كانت ابي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت ابي بكر عند الله عز وجل لان رسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه هو الا وحي يوحى وإن صاحبكم خليل الله اذا فهذا الحديث صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا خليل الله اذا كان, كان سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا خليل الله بصريح هذا الحديث ومن طريق عبد الله بن مسعود وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا نفسه ولكن بعباره أخرى وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا يعني أن الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم خليلا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج فكان قال فخرج حتى إذا ذن منهم سمعهم يتذاكرون النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد مجموعة من الصحابه ينتظرونه كثنوه فلما جاء إليه من النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم يعني سمع الكلام الذي ضار بينهم فقال بعضهم هذا الكلام الذي ضار بينهم فقال بعضهم إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا يعني كي يقلبوا على الامتيازات الانبياء عليه الصلاة والسلام كل نبي وما امتاز به وقال آخر ماذا باعجب من كلام موسى كلمه الله كلمه الله تكلمة اللي ليست هذه بأعجب من التكليم. اتخذ الله إبراهيم خليلا هناك ما هو أعظم شنو؟ أن الله كلم موسى عليه الصلاة والسلام. وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه. فعيسى أيضا عند احتوى ميزة فهو كلمة الله وروح الله نفقه في في مريم العذراء في مريم البتول الصديقة فجاء من غير أب عليه الصلاه والسلام وقال آخر آدم اصطفاه الله يعني اصطفاه وجعله أبا البشرية كل أب ما فيها الأنبياء فخرج عليهم فسلم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم سمعت كلامكم الذي ضار بينكم وتعجبكم من تلك الخصائص والمناقب التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم ما قالوه قال لهم إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وموسى نجي الله نجي الله نجي بمعنى الذي ناجاه الله من المناجات من الكلام، و هو كذلك، وعيسى روح الله و هو كذلك، وآدم استطافه الله و هو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لهم النزله ديالو صلى الله عليه وعلي, وعلى وسلم قال وانا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامه ولا فخر وانا اول شافع واول مشفعين ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنه فيفتح الله لي فيدخلنيها فيدخلنيها اي يدخلني الجنه ومعيف فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر إذن هنا جوج النصوص النص الاول نص على ان الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا والنص الثاني صريح في ان الله عز وجل اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبا إذن فهو خليل الله وحبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أعطاه مثل ما أعطى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولو تتبعت مزايا ومناقب الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدته أعطاه مثل ما أعطى لهؤلاء المذكورين لموسى نجي الله لآدم الذي اصطفاه الله لعيسى كلمة الله وروح الله كلمة الله وروح الله لوجدت لو لكل واحد منهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى مقابل ذلك لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إني اتخذتك خليلا. فهو مكتوب في التوراة اسمي حبيب الرحمن لما ابو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث إني اتخذتك خليلا عن الله عز وجل قال محمد صلى الله عليه وسلم اتخذتك خليلا قال فهو مكتوب في التوراة اسمي حبيب الرحمن يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة أنه حبيب الرحمن ولكن هل يوجد هذا في التوراة الآن ها؟ التوراة طالت يد التحريف يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون من بعد ما عرفوا أنه الحق يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرفوه بصفاته في التوراة والإنجيل كفروا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو الفضل إذن هنا أبو الفضل شكنا هو أبو الفضل؟ هو القاضي عياذ كنيته أبو الفضل لبغض الشرح لنا ما معنى الخلع وما معنى المحبة قال أبو الفضل وفقه الله يقول وفقه الله لانه بنك السابق على قيده الحياه لما كان يكتب نحن نقول قال ابو الفضل رحمه الله اختلف في تفسير الخله واصل اشتقاقها اختلف العلماء في اصل الخله والاصل هي الاشتقاق من جاء فالخله يقول قيل الخليل المنقطع الى الله الذي ليس في انقطاعه اليه ومحبته له اختلال او تفسير الخليل الخليل هو المنقطع الى الله الذي ليس في انقطاعه الى الله وفي محبته لله اختلال ما معنى الاختلال اختلال اهتزاز اضطراب إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في محبته لله عز وجل وفي انقطاعه إلى الله سبحانه وتعالى ليس فيه اهتزاز ليس فيه اختلال ليس فيه اضطراب وكذلك خليل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقيل الخليل, الخليل المختص الخليل هو المختص اي الذي اختص بك واختصصت به واختار هذا القول غير واحد وقال بعضهم اصل الخله الاستصفاء يعني انك تستفي شيئا وتاخذه من بين غيره فالخله هنا بمعنى ايش كالسلاله والخلاصه وزبده الشيء فالله سبحانه وتعالى عندما يصطفى نبيا من انبياءه يعني اصطفاه واختاره وسله من بين سائر الناس وسمي ابراهيم خليل الله سيدنا ابراهيم عليه السلام سمي خليل الله لانه يوالي فيه ويعادي فيه سمي خليل الله لانه يوالي في الله, لأنه يوالي في الله ويعادي في الله بمعنى يحب لله ويبغض لله يحب من كان على الخصال المحمودة لأنها تقرب إلى الله ويبغض من كان على الخصال المذمومة لأنها تبعد عن الله وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله من الايمان الحب في الله والبغض في الله من الايمان يعني انك توالي لله وتعادي لله نوالي من والاك ونعادي من عاداك سبحانه وتعالى هذا ادي خلت ابراهيم لله اما خلت الله له لأن ابراهيم خليل الله والله خليل ابراهيم ما هي خله الله له قال خله الله له نصره وجعله اماما لمن بعده اي ان الله عز وجل نصره على من اراد به الشر واراد به الحرق او الاحراق وجعله عز وجل اماما اني جاعدك للناس اماما اعطاه الله سبحانه وتعالى واحد للمكانه واحد المنزله عظيمه جدا فهو امام من جاء بعده عليه الصلاة والسلام اني جاعل لك والناس اماما وقيل الخليل هو الفقير المحتاج المنقطع وهذه المعاني كلها يعني جت في اللغة العربية يقال في اللغه العربيه الخليل بمعنى الفقير كما قال زهير بن ابي سلمى واينتاه خليل يوم مَسْغَبَةٍ يقول لا غائب مالي ولا حريم واينتاه خليل اي فقير يعني هذا زهير بن ابي سلمى يثني على هرين بن سنان يثني على واحد تاجر كاعطيه شبارك على على شعره وما الى ذلك قال خليل اي فقير وَإِنَتَاهُ خليل يَوْمَ مَسْغَبَةٍ ما معنى المسغبه الجوع وفي القرآن الكريم دي مسغبة يتيما ذا قربة أو مسكنا ذا طرابة المسغبة هي الجوع وَإِنَتَاهُ خليل يَوْمَ مَسْغَبَةٍ يقول لا غائب مالي ولا حرم يقول الملديل غير محروم غير غائب على الفقير والمسكين بمعنى ان ماله مباح للفقير والمسكين والمحتاج وابن السبيل إلى آخره هذا ما تحنه ولهذا يقولون كيف الرقو بين معاني الخلة أو الخلة أو الخلة بالحركات فيقولون الخلة هي الفاقة والفقر فلان فيه خلة بالفتح أي فيه فقر وحاجة والخلة بالضم هي الصداقة فلان فيه خلة أي فيه ماذا صدقة وفي القرآن الكريم شنو كان في القرآن الكريم ولا خلة ولا شفاعة ولا خلة ولا شفاعة يعني لا خلة لا صدقة لا تنفعه صدقه ولا تنفعه الشفاعة ما زمان هو صدق بياشي وحده وش وحد اغذره صدقة في يوم القيمة لما كان شواما استقمن إذن ولا لا خلة ولا, ولا شفاعة والخلة بالكسر الخله بالكسر هي بقيه الطعام في الاسنان الشيء اللي الطعام يسمونه الخله لانها جت من التخلل والتخلل هو دخول الشيء بين الاشياء كما قال الله عز وجل في في, في المجاهدين ان شاء الله الذين سيحررون القدس فجاسوا خلال الديار فجاسوا خلال ما معنى خلال تخللوا الديار ودخلوا هنا وهنا و... ليصلوا إلى, إلى... إلى... إلى مراده إذن و... ومتنى تخليل ما معنى تخليل الأصابع ادخلوا بعضها في بعضين في حال الوضوح حتى يصل الماء ويصل الدرك الى الاماكن التي لم يصل لم يصل إليها إذن ف سمي الخليل خليلا لشدة تخلله لخليله حتى كان كذات واحدة من شدة استفاء بعضهما لبعض ومن شدة إظهار أسرار بعضهما لبعض فإذا كانت مع الله سبحانه وتعالى نقول المنقطع إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى يقول العلم لا يخطر في باله غير الله لا يذكر الا يذكر الا الله سبحانه وتعالى فكانت خلته لله سبحانه وتعالى ما يسميه علماء التصوف الفناء في ذات الله الفناء في ذات الله لا يرى الا الله سبحانه وتعالى ولا يفكر الا في الله سبحانه وتعالى غاب عنه كل ما سوى الله يلخله الخل الفاقع لماذا سمي الخليل بمعنى الفقير؟ لماذا سمي خليلا؟ لأن الحاجة تخللته حتى لم تطرق فيه زاوية بمعنى فقير أشد الفقر لأن الفقر درجاته كان الفقير الذي عنده قوت يومه والفقير الذي عنده قوت أسبوعه والفقير الذي عنده قوت سنته ولكن الخليل العبرنا عبرنا بالخليل رمك للقديا اليوم والذي الصمن والذي اللحظه والذي الساعة لأنه تخلله له الفقر ولم يترك فيه جانبا من الجوانب مخلب قند فسمي ماذا؟ خليلا وكذلك بقية الطعام في الأسنان تخلت الأماكن الفارغة بين الأسنان فعمرتها وملأتها فسميت الخله فنضموا بيتين في هذا المعنى قالوا وخلة بالضم قل صداقة وخلة بالفتح فاه فاقه وخلة بالكسر يا إخواني بقيه الطعام في الأسنان يعني باش, كي باش تعقل على ثلاثه ثلاثة مصطلحات داروها في الأبيض داروها في بيتين شعريين وخلة بالضم قل صداقة الخلة هي الصداقه والصحبة وخلة بالفتح فهي فاقة والفاقة هي الفقر حاجة وخلة بالفتح فهي فاقة وخلة بالكسر يا إخواني بقية الطعام بقية الطعام في الأسنان نعم إذن قيل أصل, أصل الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع مأخود من الخلة وهي الحاجة فسمي بها إبراهيم لأنه قصر حاجته على ربه قصر حاجته على ربه بمعنى محتاج فقط إلى الله وانقطع إليه بهمه ولم يجعله قبل غيره إجاءه جبريل وهو في المنجنيق ليرمى به في النار فقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا الله يعني شوف شوف الخلا كديرة يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه لما وضعه الكفار في المنجنيق ليرموه فيه في النار لأن من يشعلوا يشعل النار ما قدرش يقربها ولكن هذا الرجل هذا بغوه يكون فسطها أوكي غيدير إليها وما قدرش يقربه وهذا الرجل الطيب كي تقول كتب التفاسير جاءهم الشيطان في صفة الرجل فعلمهم طريقة المنجنيق ها فين تحطوا وتجبدوا وتجروا واطلقوا غادي يطح فست فست النار ملت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنجنيق فجاءه جبريل فقال له ألك حاجة نحن كيكون عن بسيطة جدا فنقدم شكوى لكل أحدين مشي لمن يستطيع القيام بـ بـ بالمهمة حتى لمن لا يستطيع نشكو إلى الصغير والكبير نشكو إلى الذي يستطيع والذي لا والذي لا يستطيع لماذا؟ لأن فينا الجزع لأن فينا الجزع إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا والجزع هو عادم التحمل وعادم القدرة على الصبر في الجزع سيدنا ابراهيم على السلامة والسلامة في الجزع لأنه واثق من نصر الله واثق من الله عز وجل لأنه سينصره ألك حاجة قال له سيدنا ابراهيم أما إليك فلا عندي الحاجة فعلا عندي افتقار ولكن ليس إليك إلى واحد آخر اشكنا هو الى الله سبحانه وتعالى اما اليك فلا فقال الله عز وجل جوابا لهذا, لهذا الموقف يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم خاطب الله النار وهي الجماد الذي لا يعقل ولكن اوامر الله عز وجل تتلقاها كائناته بلغتها تسلقها كائناته بأفهامها تسلقها كائناته بالطريقة التي يريدها الله ويعلمها الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يقول علماء التفسير لو قال بردا لقتله البرد ولكن قال وسلاما فإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في وسط النار في بحبوحة من الراحة من البرد والسلام ففجر الله له عينا في وسط النار وإلى اخره يعني أمور أعطاها الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم وهو في هذا المكان تذكر التفاسير بعض الاطعمه بعض الفواكه بعض على كل حل نحن لم نطلع على ذلك ولكن لا شك أن الله عز وجل أكرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف الذي فوض إليه أمره كله لم يترك فيه شيئا لا للجبريل ولا لميكايل ولا لإصرافيل ولا لاحد سبحان الله أما إليك فلا الاعتماد التام من قال هذا الكلام؟ قاله الذي قال الله عز وجل أرني كيف تحيي الموتى فقال الله عز وجل له اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هل لم يطمئن قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا القلب يحتاج إلى اطمئنان؟ الربانيون لا يشبعون من الطمأنينه لا يشبعون من الانس بالله والقرب من الله والبكاء على الله والانقطاع الى الله كل لذتهم في ذلك لا يشبعون من الانس بالله سبحانه وتعالى ولكن ليطمئن قلبي اذا قال ابراهيم وهو في هذا المستوى من الاعتماد على الله والثقه بالله اذا قال ليطمئن قلبي ماذا نقول نحن واش حنا محتاجين لي نقل... تطمئن قل لتطمئن قلوبنا ولا لا محتاجين ولكن محتاجين بحال ابراهيم لا بزاف محتاجين لي تطمئن قلوبنا اكثر اكثر فاكثر ولكن اذا تذكرنا هؤلاء نحاول ان نتسلق سلمهم ان نتسلق سلم الانبياء المنعم عليهم كما قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم وصراط المستقيم وما كان عليه المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإذا تسلقنا سل سلم هؤلاء وسرنا على نهجهم لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيرحم بعفنا قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم كما قال لنا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة قال لنا سيدنا إبراهيم قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي سائر الأنبياء كانت لنا الأسوة الحسنة في سائر الأنبياء وفي مواقفهم وفي إيمانهم وفي عقيدتهم عليهم الصلاة والسلام اللهم احشرنا في زمرة أنبيائك وأوليائك وأصفيائك واحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه يوم لا ظل إلا ظلك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله بقلب سليم وشفيعه فينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين